بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْقَاضِيَةِ وَأَمَّا عَادُونَ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرِ النَّعَاتِيَةِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ ثَبَّ عَلَيَا لِوَ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلِمْ خَوْيَةَ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 لنا جعلها لكم تذكرتو وتعيا أذن وعياء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا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 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم كَاذِبِينَ وَإِن